صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِمْ وَالَضَّالِّينَ آمين يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فبين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك له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 غير المقبول عليهم ولا الضالين آمين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما وَالَّذِينَ سُوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ, فذوقوا العذاب بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ بِيَضَّتْ وَجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ